فأنذرتكم نارا تلوا لا يصلىها إلا الأشقى <تصفيق> الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى <تصفيق> الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى